ومن ارادهما معا فعليه بالقران وها نقع نعيش في شهر الفئران الكريم وقد اصطدمنا لكم هذا اليوم عدد من اعلام ا ل ق ر آ ن الكريم ل ج م ه و ر ي ة الاسطر العربيه والعالم الاسلامي والقارب في احاد الاذاعه وقت التلفزيون العربي فضيله القارئ الجيد محمود ابو الرب ا ل ص ع ي م ندعو من الله العلي القدير له ب ا ل ت ي ق ولنا ولا قدراتكم ب ح س م الاستماع انه ولي ز ا د ق والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا ق م ع ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و ر م ق ص و ا لعلكم ترحمون on Thank y o よかったね。<音楽> you <laughs> ハハハハ يزيدك منه يا حبيب الله يزيدك منه وان وضعتك لزوم وفره الميلاد على ظلمه Boom. はい どうしたんであか <تصفيق> الله اكبر الله اكبر ا ل ه ا ك ب كبارك ويرسل الصلاه عقابا يصيب بها من يشاء منصب ل منصب الامر امرا What's Yes,、yeah, I'm ¡Gracias! めめ يا حبيب الله ي زيدت منك لله ا ل ل ش ت ج ا ه يعبد المؤقت ل ه يا غالي يا غالي بنا غل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 منه. اتحاد الاجاعة القاهرة. ذلكم العلم القراني فضيله القائل الشيخ محمود ابو ا ل و ح ا الطعيم الشرك العالمي ة الكبرى لمخبرات و ا ل ه ن و ل ه ا ل ص و ص ي ة ا ل ح د ي ث ة ا ل م ت ع ه د ة لجميع المناسبات ا ل د ي ن ي ة و ا ل ا س ل ا م ي ة ا د ا ر ه روحي عصي ة محمود المقيم بشمبارك من قله مركز يرجلك بالاشتراك مع ا ل ح ا ر الحديثه ومحطات البيئه الكبرى ا د ا ر ه أ و ل ا د الجميل المقيم بحبارك ا ل ق ل ه ومخادن الفراشه ا ل ح د ي ث ة وقبر ا ل ض ي ا ف ة المتنقل ا د ا ر ة اولاد البحيري المقيم ب ض ي ا ر بنج البلد ايها الساده ا ث ر ة الارض الراحل العزيز يتقدمون ب خ ا ل ص الشكر لكل من واساه و أ ت و ا إ ل ي ه م وقدموا لهم واجب ا ل ع ذ ا ب ولا أ ر ا ك م الله مكروها لعزيز لديكم و ت ب ح ا ن من له ج و ا ب